التسجيل التاسع والأربعون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف يوم الفرقاني باء صلح الحديبية تاء انتصار الحق على الباطل فاء مخالفة الرماتي